وزدوجل فدع ربّه أني مغلوبهم فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماءٍ منهمر وفجرنا الأرض عيوناً فالتق الماء على أَمْرٍ قد قدر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 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسغر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتق بهم واستبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم طاف فعقر فكيف كان عذابي ونذر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 أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن دميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أذهى وأمر إن المجرمين في ضلال سُرْعَبَ يَوْمَ يُسْحَبُ نَفْلُ النَّارِ عَلَى وَجُوهِهِمْ ذُو قُمَّسَ سَقْرٌ إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةً كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِمُ الدَّكِيرِ